فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ ۚ وَمَا كَانَ مُؤْمِنًا وَلَٰكِن يَصُدُّ بِهِ ٱلْحَقِّ ۚ فَسَنُعَذِّبُهُ عَذَابًا فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون